إلهنا قد سبقنا إلى الدار الآخرة إلهنا قد سبقنا إلى الدار الآخرة آباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأصدقاء وخلان كانوا يسومون معنا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 وأهلا خيرا من أهلهم اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين